سأصليه سقر وما أدرىك ما سقر لا تبقي ولا تزر لو أعطى للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا لتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم رضوا والكافرون ماذا أراد الله بها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 كاءتان اليقين